يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مِنَ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم توم من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوا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 وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي أولا الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبي. چلتی چمن کو مل ال اللهَّ فَعل إكَهُ كَافِرُول وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِي أَم نَفْسَ بِ النَّفْس بالنفس وَالعَينَ بِالعيِ وَلَ فَبِلَ ف وَلُذْنَ بِاللُذْنِ وَالسَِّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَضَيْنَا عَلَىٰ آلِ فِرْعَوْنَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْفُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْفُمْ بِمَا الله هم إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب نل موہ مین بينهم بما زرا الله ولا بیا ہو جل جل کارچوں مجھ اباہ جال کموسوں